والروح الخدس الالله الواحد امين بمناسبة الصوم الكبير والصوم الكبير فترة كويسة جدا للتوبة طبعا للتوبة في كل وقت بس الصوم الكبير بالذات اريد ان اخذ معكم بعض تأملات في احد مزامير التوبة طبعا اشهر مزمور من مزمير التوبة هو المزمور الخمسين الحمي يا الله تعظيم رحمتك من مزمير التوبة ايضا مزمور اتنين وثلاثين توبة للرجل الذي ذكرت خطياته وتوبة لمن لا يحفظ له الرب خطية ومزمور مية ثلاثة واردائين اللي هو اخر مزمور شباته والمزمور ده مزمور مية وثلاثين من الاعماق صرحت اليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن اذناك مزغيسين الى صوتي تدرعي ان كنت للآتام راسدا يا رب يا رب من يثبت لان من عندك المغفرة الا الهاتف بيقول من الاعمار صرحت اليك يا رب فاي اعمار أولا هذه ليست صلاة صبحية ولا صرحة عادية لأنها من الأعماق يقول من الأعماق صرحت إليه يا رب من عمق القلب من عمق الفكر من عمق المشاعر من عمق الأحاسيس من الأعماق صرخت إلوك من عمق الاحتياج من عمق احتياج إلوك ومن عمق ضعفك وتعب من عمق السقوط اللي أنا ساقت فيه وعيد لما من عندك من عمق الشعور بالعدل وبالفشل أحيانا من الأعماق صرخت إليك يا رب من عمق المشاكل التي صحيثني والتي لا أجد لها حلا إلا عندك من نتاع السأس من الناس ومن الشيطان أو من عمق أخطار او من عمق خجلي من نفسي امام بعشافي او من عمق الهاوية التي انحضرت اليها زي يناني النبي صرخ من الاعماق من عمق الهاوية اللي كان فيها او من عمق حزني على نفسي ومن خيشك من الاعماق صرخت اليك يا رب جائز من كل هذه الأمور مكتمعة هناك أناس وهم في الأعماق لا يصلون ولا يسرقون وهم في الأعماق بكلاء لا يصلون ولا يسرقون وفي أشخاص يصلون ويسرقون ولكن ليس من الأما. فيبقى قويس اللذين مع بعض لما ربنا يرفعنا من هذه الأعماق لأن هو المخيم المشكين من التراب والرافع البائس من المزبلة ليجلس مع رؤساء الشعبة لما احنا نكون في هذه الأعماق تقول من عمق في. صرخت يا رب إلى عمق قوتك ومن عمق عجبي صرخت إلى عمق قدرتك من عمق مشاكلي لجأت إلى عمق حكمتك التي تحل المشاكل ومن عمق احتياجي لجأت الى عمق حنانك ومحبتك من عمق سقوتي لجأت الى عمق مغفرتك ومن عمق الهاوية لجأت الى علو سمائك سرقت اليك يا رب من الاعماق سرقت اليك يا رب في ناس دي لكن الصراخ بالذات هو درجة اعمق تدل على مقدار الحاجة ومقدار الجدية ان الواحد بيصرخ لربنا بيصرخ لربنا لان ربنا قادر على كل شيء بيصرخ لانه شاعر انه هو في اسوأ حاله بيقول لهم الاعماق شرخت إليك كفف يلدأ صارخاً إلى أبيك صرخة إيمان واستغاثة ورجاع يصرخ بكل قول مثل ذلك الزجل الذي قاله أحد الإبناء وقال مثل صرخة غريح بينده لقارب نجاح بينده بينده بينده بكل قوار للحياة يعني الغريق ده صرفته بتبقى بكل قوة لأنه بينادئ للحياة في آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتتكلم عن الصراخ إلى الله سراخ الاتغاثة لربنا يعني ليس مجرد نداء نقوله ربنا ده سراخ زي في نفس القاضي الظلم في لوقت 18 يقول ألا يمسك الله مختاريه الشارحين حليه نهارا وليلا فمزمور ثلاثة آية أربعة المزمور اللي بيقول شوه يا رب لماذا كفر الذي يحزنونني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون ليس له خلاص بحلاك بيقول بصوتي إلى الرب الصراح فاستجاب لي من جبل فرسة بصوتي إلى الرب الصراح فاستجاب لي من جبل فرسة في مزمور خمسة بيقول انفس يا رب كل كلماتي واسمع صراخ في مزمور مية وعشرين واحد يقول في ضيقتي سرقت إلى الرب فاستجاب لي في المزمور الكبير في مزمور مية وفتاعتاشر يقول سرقت من كل قلبي فاستجاب لي الرب لا يظهر فيك وبيصلي وبيصلي السطوات ويمكن ينام هو بيصلي اي بيسرح وهو بيصلي لكن لما بيسرح يا ربنا ما ليبقى بيبقى صلاح بكل جدية وربنا بيقول كده برضه بيقول من أجل شقاء المساكين وصراخ الباحثين الآن أقوم يقول للرب أسمع الخلاق عالميا في مجموع 18 ستة يقول في ديقي دعوت الرب وإلى إلهي شرفت فسمع من هيكل قدسه وشراخي قدامها دخلت إلى أذنه قلت لكم ان ينان النبي صرخ الى الرب وهو في بطن الحوث وايضا اهل لينا وحيد في ينان الصح 3 ألفا يتغفى الناس بالمسوع ويصرخون الى الرب بشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه الوديه وبرجو ربنا بيستجيب لهذا الصراخ في خروج 23 قولوا الصراخ فصعب صراخه من الله اول صرخة سمعنا عنها في الكتاب المقدس وربنا سمعها ويهتمنا بيها حينما قال لقاييم أول قاتل على الأرض قال صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض دم القتل بيصرخ إلى الله إنسان يصرخ إلى ربنا وهو في سأسرع حاله بيقول صرخت إلى الرب فسمع صوته المزمور ده مزمور التوقع بيشرح إلى الرب ويصله بالمغفرة وبيتكلم عن الفداية وبيتكلم عن رحمة ربنا مزمور في حاجات كثيرة تورينا ان الانسان حتى لو كان في اسوأ حالة لازم يصلي ويشرح إلى الله حتى لو كان في اعماق التعب وفي اعماق الخطيئة وفي اعماق المشكلة وفي اعماق يصلي ويسرح إلى الله في الحقيقة أعمق صلاة هي الصلاة حينما يكون الإنسان في مشكلة حينما نكون في طرف وفي دعين لازم ما خالص خاوض ونسلينا في من أكواهنا لكن حينما ندخل في كور التجارب وفي التعب وفي المزلة من صلي إذا الله لمعامك الحلق في, في كونسة صلاة عميق داود برد كان بيصلي وهو مطحون في الأول من شاول وثانيا من أبشلون وأيضا مطحون من نفسه ومن خطيته فكان بيصلي بعنف فربنا السعاد بيسمح بالمتاعب لكي يجددن إليه في الصلاة الناس كل ما كمعانين بينش ربنا فربنا يسمح ببعض المتاعب عشان يصلوا في هذا المجمور بالذات من الأعمال سرفت إليك يا رب يا رب السمع صوتي ذكر اسم ربنا ثمان مرات في مجمور واحد يعني ايه السمع سيدي وهو معروف ان ربنا بيسمع كل حاج لكن ليه يقول له اسمع كنة اسمع هنا يعني اسمع اسمع بالسلام اللي بقولوله اسمع يعني مش مجرد سماع كده وهو ربنا سمع كل حاجة من فوقاء ذاته زي مثلا لما تقول فلان له كلمة مسموعة مش مقصد بكلمة مسموعة يعني الناس يسمعوها ما هو كل إنسان كلامه بيسمع لكن إنسان له كلمة مسموعة يعني يقصد إلى المسؤولين وإلى أجواء ويكون لها وزنها ولها تأثيرها وإحنا كمان لما بقول يا رب اسمعنا أنت عارفين لحن ابنوسي ميمان يعني يا الله رحمنا بنقول فيه اسمعنا سوتي ميرون اسمعنا اسمعنا يعني خلي بالك من أصواته مش مجرد بالسماع العادي السماع الأزم لكن اسمعنا بالاهتمام واسمعنا بالقلب واسمعنا بالارادة و... واسمعنا بالاستجابة ولذلك سؤال كلمة سمع الله خلافي عن استجاب خلافي بيكون معناها كده من اشهر الصلوات اللي من نوع صلاة سليمان يوم تكشين هيكل يقول له ربنا شملوك الاول ثمانية لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ولا نهارا لتسمع الصلاة التي يصليها عبده في هذا الموضع واسمع تضرع ويقول له اذا الشعب ادرا لكذا كذا كذا كذا, كذا. اسمع انت في موضع سكناك في السماء واذا سمعت فأكذا ومرة يقول له لو حصل كذا وكذا اسمع انت في مو... في موضع سكناك في السماء وعمل واعطي كل واحد حسب صلوكي ليك ما تعرف قلبه ومرة يقول له تسمع انت في موضع سكناك في السماء صلاتهم وتبرعهم واخيرا يعني ايه الصدق زي كمان لما نقول ربنا شو لما ربنا شايف كل حاجه لكن نيجي مره نقول له ارجع واطلع من السماء وانظر وتأخذ هذه الكرفه ومزمور 80 لما ربنا بينظر بينظر لكن نقول له انظر يعني انظر نظر خاص عوث مجمور نتألمك 86 يقول له يا رب أذنك والسماء أمل يا رب والسماء رب ما ربنا سانع سانع لكن بأسمع من نوع خاص عوث مجمور بغله 86 يقول اذغ يا رب إلى ثلاثك وانو إلى صوت تدرعك استجب لي وفي المجمور الكبير يقول شك فالصدم وسيله قدامك يا ربك قول فاهمني لنسدخل صلباتي الى حضراتك يعني ايه اللي تدخل صلباتي الى حضراتك يعني تخش عندك جوه وتصلي وهو في اوقات ربنا ما بيسمعش ربنا الخمر اقول لكم قال, إيه. قال في اشياء في الاصحاح الاول لما كلمة جاية من العيشة الشكلية الخاطئة اللي بعيشها اليهود مع تقديم الزبائح وما التقوص مع كل حاجة قال لهم ايه حين تفسسون ايديكم اثر وزي عنكم وان اكثرتم الصلاة لا اسمع ايديكم ملحامس دمنا اذا في اوقات ربنا بيقول انا مش قادر اسمع صلاتك مش قادر اقبل صلاتك فلما تقول اسمع صلاتي يكون معناها اقبل صلاه اقبلها إليك تدخل الى حضرك مزمور 84 يقول ايها الرب اله الجنود اسمع صلاتي اغفر يا اله العفو انتسب الى وجهك يا لان مش كل صلاة بتدخل الى ربنا في صلاة بتدخلش انت تقول من الاعماق اخترت اليك يا رب يا رب اجتمع صوتي يكفيني ان اجتمعت واترك الباقي اليك لرحمتك لمحبتك لتديرك كفاية ان صوتي وصل اليك كفاية ان صوتي وصل اليك اصوات متصل الى الله حتى لو لم نتكلم يعني ربنا اا كان في ما زله اي قبل ما يبعث موسى على قومه فربنا سمع انهم من غير ما يصلي سمع صراخهم من مسخرين من غير ما يصلي واعتبرت لأنها صلاة ده في حاجة كان إن ربنا يسمع دموعنا ولبنا يصلي في المزمور يقول انصت إلى دموعك انصت إلى دموعك الدموع ما بتتكلمش بصورة إنسانية لكن عند ربنا بيسمع صوت هذه الدموع حتى لو كان الإنسان لا يتكلم استنى صوته يعني أعطي استنانا لما أطلبهما إشعرني إنك استلمت الصلاة وإنك خدته وأعرفته ورصي عليه أنا مش عايز منك أكثر من كده وبعدين داوود يقول له إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يسبب لأن من عندك الملسرة ابتدى بقى داخل في مزمور التوبة إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يسبب لأن من عندك الملسرة طبيعي إن ربنا كل الآثام دور شفر. اللي يقول له إن كنت راسدا في واحد يخفي خطير ربنا مش عارف قارك الله الكلي المعرفة لابد يكون بيرصد للأسان الله الذي وضع التمير في أعناق الإنسان لابد يكون بيرصد الله القدوس الذي لا يحتمل الخطية لابد يكون بيرصد الله الديان العادل الذي لا يساوي دنيا الناس كويسين ورشين لابد برش انما بيقوله ان كنت للاغسام راسدا يا رب يعني ان كنت بترشبها للعقوبة او تخزنها علينا او تعقبنا بيها ده من يسود دي زي الطبيب الطبيب بيرصد المرض اللي موجود عند الانسان وتطور المرض لكن مش بيرصده لكي يوضخ المريض بيرصده لكي يشف المريض وهبيقول له ان كنت للآسان راسدا يا رب ان كنت هتمسكلي على الوحدة على رأي الناس ان كنت هتمسكلي على الوحدة مين اللي يقدر يشفت امامك دي زي آخر مزمور مزمور 143 في صلاة باكر بنقوله فيه لا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لا يتذكر قدامك أي حاجة ما تعدش يا رب تأسد في الخطايا أنا مش قدك ما تعدش تأسد لي في الخطايا أنا مش قدك وكمان خطياء كثير هتعد ترسل إيه ولا تعمل إيه لان من عندك المرسل ربنا ما بيعطبش على كل خطيه جايز في آلاش الخطايا بيتبهلنا وخطوية معينة يرجع قوب عشان الانسان ياخد باله من نفس بيسجلها لكن لا يأخذ اجراءا جدنا بيسجلها ويسجل معها طول اناته التي تعطي مجالا للثورة بيقول له ان كنت للأسام راسدا يا رب يا رب من يثبت لان من عندك المكسرة انسى الوحدة اللي بتختر لان الخصية اصلا موجهة ضدك عشان كده انا بقول لك في المزمور اليك وحدك اخطأت والشر قدام صناع وأيضا عندك المغفرة لأن الرحمة هي من طبعك والشداء أيضا هو عملك بالدم المسوق من أجلنا إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأنه من عندك المغفرة لكن مش معنى كده نحن نتهاون ونتساهل ونمشي في الخطية طبعا لأ المجموع طويل من اكتف التدريب صدرهم صلي في الوثال الادراح بالمقام البابايد الأنباوي في لك